يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا اخواني كرام عند قوله سبحانه وإن جيناكم لا لفرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم إلى آخر ما زلنا في تعداد النعم التي أمر الله سبحانه وتعالى اسرائيل أن يتذكروها وأن يشكروها وعدد في هذا السياق الكريم نحو عشر نعم اولها هو هذا الانجاء هذا الانجاء من هذا العذاب الذي صوره هنا فجاء بمشاهد مشاهد هذا الانجاء كانه صوره حيه وكذلك مشاهد العذاب التي كان تعيشها بنو اسرائيل كأنها صور حية ايضا ليذكر أولئك الذين عاصروا التشريع وذكر سبحانه مواقف هؤلاء العساء هؤلاء الطغاة، هؤلاء التفرة ذكر مواقفهم الجريئة أمام هذه النعم الظاهرة يعني كان الواجب فهو يذكرهم كان الواجب عليهم مهما تجلت أمامهم نعم الله كان الواجب عليهم أن يشكروا الله وأن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يقسفوا أثر رسله وأن ينصروا شريعته وأن يكونوا نسخة حية من كتابه لكنهم ما فعلوا، بل وقفوا موقف المعاند المعارض المعاكس ضد الدعوة الاسلاميه وإذ نجيناكم والخطاب لمن كان في عهد رسول الله وهل نجي الله الذين كانوا في عهد رسول الله من الذي نجي الله من قبضة فرعون الأسلام ولكن إن جاء أولئك إن جاء هؤلاء لو أن أولئك أبيدوا كان يبقى أثر لأثر لهؤلاء ما كان يبقى فكانت النعمة نفس النعمة نعمة اولئك نعمة على هؤلاء وكانت المواقف نفس المواقف مواقف اولئك هي مواقف هؤلاء من هذه الدعوة العظيمة دعوة سيدنا رسول الله نعم إخواني يقول واذ نجيناكم اذكروا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين الى ان قال واذن من ال فرعون فرعون هذا اللقب فرعون يطلق على كل ملك مصر كل من تقلد ملك مصر الا ويطلق عليه فرعون نعم فرعون الذي عاصر موسى ويقال له رمسيس الثاني رمسيس هذا موجود الان وين عرفوا ان الفراعنه كثيرون الفراعنه كثير من اين عرفوا الان بالتحليل العلمي وجدوا الاملاح في هذه الجثه دون سلسله الجثه الاخرى ما فيها املاح وهذا فيها لانه كانوا سبحان الله كان عندهم قضيه التحنيط والفراعه كانوا ما يحفرون القبور تشرب لا بل يحفرونها في الصخور وسبحان الله في طنجه موجود بعض الاثار في في من هذه القبور من نوع هذه القبور من اراد ان يذهب الى هناك فلينظر موجود لك من لا ما المهم يا إخواني فرعون هو ملك بس كما أن النجاشي ملك الحبش ما هو النجاشي فلان دون فلان لا كل من ملك الحبش يقال له النجاشي وكل من ملك الروم يقال له قيصر وكل من ملك فارس يقال له قيصر وكل من ملك ايران يقال له شاه شا. وكل من ملك اليمن يقال له سبع وكل من ملك ترك يقال له خاقان وهكذا هذا امور معروفه ايوه اذا فرعون هذا فرعون موسى بهذه البطاقه يعرف فرعون موسى والفراعنة كثة كما قلنا لا زال الفراعنة موجودة حتى الآن فما أكثر الفراعنة يقول ابن نجيناكم من آل فرعون مش من آل فرعون يعني المقصود هو وآله والآل تطلق اللغة العربية على الأتباع والاعوان ولذلك عندنا آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بمعاني قد يطلق الآل على أصحاب الردة، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وعلي بن أبي طالب وفاطمة، ونشر عليهم الردة. وقال اللهم هؤلاء آل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت الشكفه في الباب انا الضري الباب قالت الشكفه الباب امين اهلا يقال له آل النبي يعني أصحاب الرداء والأشراف متناسلون من هؤلاء سلالة الأشراف وعندنا الان في مقام الزكاة ما هم هؤلاء بل هم بنو هاشم على مذهب مالك فقط بنو هاشم ومثلا نسل منهم وهاشم هو الجد الرابع والسادس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم بنو هاشم يعني الجد الثالث الجد الثالث نعم و... والمطالب بنو هاشم يعني مثلا سلم من هاشم كلهم بن الحارث بن عقيل وبن وبن وبن, وبن العباس الى آخره كلها ملا صحرم عليهم و كذلك بن المطلب ما تناسل من بن المطلب ايضا ولو كان عندنا وقت شرح لكتاب آل النبي بالمعنى العام هذا يحتاج درس درسها على كل حنا في مختصر الجاد ما هو موضوعنا احنا في سياق بسياق ايش ذكر النعم على بني إسرائيل ويطلق الان النبي في مقام الدعاء على الاسباح والانصار انصار هذه الدين ولذا قال العلماء في مقام الدعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المراد بالال هنا اتباعه وانصاره واحباؤه كل من اتبع واكتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته فيدخلون هنا وعلى رأسهم أصحاب الرداء ومن سمن عليهم الزكاة من بني هاشم وبني المطالب قلنا هؤلاء سمن عليهم الزكاة والزكاة بالنسبة إليهم كلحم الخنزير بحيث حرام عليهم أن ياكلوا الزكوات هذه الزكاة التي تخرج حرام على آل البيت يعني الاشراف سواء من أصحاب الردة أو غيرهم حرام عليهم أكل الزكوات وهؤلاء الاشراف أكلهم الزكوات كأكل لحم الخنزير تماما ولكن هذا بالنسبة إلى من لهم حظ في بيت ما المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم بل يغنيكم الآن يعني يبقى الأشراف لا يجد لهم أكل الزكاة إلا إذا اضطروا كما إذا اضطر أحد الناس من شدة الجوع إلى أكل الميتة. وإن الناس يجهلون دينهم الآن قلنا المراد بالآل هنا الاسباح أدخله آل فرعون أشد العذاب معنى آل فرعون أولاده ونساعه لا اتباعه وأنصاره وأعوانه كل من اتبعه من آل مصر من الأطباط أو غيرهم كل من خضع لحكم فرعون وآمن بفرعون إلا وهو من آل مصر. كما أن قلنا إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل من اتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامن بدعوته وتمسك بدينه دخل في هذا المعنى في مقام الدعاء وحديث أنا جد كل تقي ليس بصحيح وإن كان المعنى صحيح أدخلوا قال هنا وإن نجيناكم من آل فرعون يعني الله نجبني إسرائيل من آل فرعون يعني من الشرطة ومن الزبانية ومن الذين يعذبون من خرج عن منهج فرعون وعن سباح فرعون وفرعون هذا كما قلت لكم هو فيش في النار ولا في الجنة تكرر مرة أخرى أين هو؟ في النار بإجماع المسلمين وبنص كتاب ربنا وبأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا طائفة واحدة تقول إن فرعون في الجنة من هو هذا قلنا هو معربي الحاسمي يقول في خصوصه ان فرعون قد اسلم وآمن والان يركب في الجنه واستدل بقوله تعالى وخرق الاجماع واستدل بقوله تعالى لما قال الله عن فرعون فلما ادركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الله لا مرحب إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل في أي وقت قال هذا الكلام لما تجل الموت الاحمر أمامه لما أدركه القراق. قال اما ونحن في الشريعه الاسلاميه امرنا عن الإسلام الاسلام الاضطرار القصري او الايمان الاختياري ايمان الرضا وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تمت الان هذا توبه ليس الله يقول هذه التوبه انت الموت الاحمر ماذا تنفع ولذلك رد الله عليه في نفس السياق الذي غفا عنه ابن عربي صاحب عقيدة وحده الوجود التي أجمع العلماء على كفر صاحبها قال الله لو لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمر فيه من إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله لو بنفس السياة الآن الآن الآن أعلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة أما يونس عليه الصلاة والسلام لما عاش حياته في الإيمان حياته في الدعوة إلى الله حياته في الجهاد في سبيل الله لما وقع ما وقع وابتلعه الحوت ما وجد نفسه الا في الظلمات أشقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله فلولا أنه كان كان فلولا أنه كان في الماضي عش حياته كلها من المسبحين من الطائرين من الموحدين من المؤمنين الصادقين المخلصين والله من الجيل فلولا أنه كان من المسبحين لا في بطنه إلهي من بعده وهذا اشقال له إذا كان منهم يعرف الله بالرغاء تعرفهم بالشدة لكن الذي لم يعرف الله بالرغاء يعرفه الشده ما يعرفه والمعرفة تطلق على الله خلافا لمن قال إن المعرفة لا تطلق على الله لأن المعرفة لا تطلق إلا إذا سبقها الجهل، المعرفة يسبق أجاهل والجان بالنسبه الى الله مستحيل طبعا ما في شيء ولهذا قالوا المعرفه لا تطبق على الله نقول لهم لا بل سيدنا رسول الله الذي هو اعرف الناس بالله قال اعرف الله في الرخاء يعرفك في يعرفك في الشده فالمعرفه ليست بالنسبه لنا نعم كنا ما نعرف عرفنا كنا جاهلا فعلمنا الله وعلمك ما لم تكن تعلم علم الانسان ما لم يعلم فكل علم من الله اما الله فمعرفه خاصه به ما سبق جاهل خلاص ونسترخ فالمعرفه ليست كذبه اذا الإخوان قال الله له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدلك لتكون لمن خلفك من الفراعنة أو غيرهم آية وإن كثير من الناس عن آياتنا يضافقون جهلا فالله هنا يقول واذكروا وإذ يا بني إسرائيل هذه النعم العظيمة وهي اننا نجيناكم في الوقت اذ نجيناكم من اله العرب اش كانوا يعملوا بهم قال يسوونكم سوء العالم الثوم في اللغه العربيه هي الرعايه الثوم هو الراعي هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم فيه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون أيش تسيمون صرعون إذ لكم وأبقاركم وأغنامكم صرعون تسيمون أي سرعون بانعام فالله سبحانه وتعالى عبر عن هذا العذاب الذي يلاقيه بنو اسرائيل للثوب كان هذا العذاب هو الصغريه اليوميه الدائمه لهم عليها ينامون وبها يستجيبون في الصباح والمساء وسط النهار ووسط الليل منزلات الزغلية هي الزغلية اليوم يسومونكم سوء العذاب ما هو العذاب الطبيعي لا, لا. بل العذاب الأسوأ اشد العذاب وأقصى العذاب عاشت بنو إسرائيل في مصر سحت عذاب لا يطاق فكان الرجال في الخدمات الخارجية الشاقة والنساء في الأعمال البيتية الشاقه ايضا فالرجال في نحس صخور وحفر الحجار وفي المناجم وضافي الفهور وكم وكم من يموت يموس بالزلازل الجوفية والانهيارات الأرضية كم وكم منذ المغاربة لما دفعوا إذابوا إلى أوروبا ماذا كانت أوروبا تفعل بيه؟ اعطتهم فلوس ولكن في كم في المناجم التي لا يستطيعها الاوروبي لأن الرجل الابيض هو من فصيلة ايش ربانية يجري في عروق الدم الرباني فهم هذا ارقى بشر منه هو الرجل الابيض الامريكي وفوقه اليهودي وقالوا لن سمثل النار لن يدخل الجنة الا من كان هودا هذا اليهودي يقول هذا ماذا؟ او نساره يقولوا عن نصره؟ لا اعفوه تلك امانيون هذه يمتمن يزوم؟ هذا خيالهم نعم كانوا يستعملونهم في الاعمال الشاقه وفي البناءات وفي... هذه الأهرام يا اخوان أنا قلت لكم مرات سبحان الله ما يمكن أن يتصور الأهرام إلا من رأى الأهرام قلت صاخراء والله مثل نصف هذه الساحة وهي عالية بمئات بعشرات المترات من, من أطلعها إلى اللي. من نحزا من نقشا حضار كانوا اشد منكم قوه فحضاره اولئك والله ما حلم بها هؤلاء نعم هؤلاء مسبته للرجال بالنسبة للنساء تستعمل باقي القيود في الأحوال الشاقة ايضا عفيد عفيد والإيماء رجال عفيد والنساء إيماء يستعملونهم في الصدمة فهم هالمون فهذا هو معنى قول سبحانه ثم ضرب الجزية الجزية التي ما يستطيع المهم هو عن يكون يسومونهم سؤال على ما بعرف طبيعي ثم ذكر بعض الانواع من هذا العذاب الشاق. قال سبحانه وهذا يسمى بلغه عربيه بدل البعض من الكل سوء العذاب هذا يعم انواع من العذاب الكثير ثم ابدل بعضها وهي افظعها وارشاها ولهذا يتعرض التنصيص عليها قال يذبحون ضوء البحر يذبحون يعني الربح مبارس وبأقصى أنواع تتذبح لكل واحد يذبحوا إذا قتلت فأحسنوا وإذا ذبحوا فأحسنوا هناك القفل الحسن وهناك الذبح الحسن فالله يمرنا بالإحسان كتب الإحسان على كل شيء في كل شيء وعلى كل شيء الإحسان في كل شيء حسن في القفل إذا قتلت اجلس ما تعذبه أجل المسجد وليحد احدهم شهرته وليرح ذبيحه الحمصه لا اطلقها ما تعذب حد عالمه قتلت الخنزير احسن قتلته قتلت انسانا حدا أو ردتا أو سبحان الله احسن قتله ما تعذبه ما تمثل به حرام فالله عز وجل قد يذبحون وانشر على ان التذبيح بلغ من وشو سبب التذبيح يذبحون ابناءهم ويستحيلون نساءهم يعني الذكور يذبحون والنساء يبقون كذا شو سبب التذبيح هذا سبب التذبيح لهذا هو انه يقال فرعون اللاعين راى رؤيا هالته وافقدته صوابه اجله وتكررت من راسه غرا وكلما وكل ما راى من الرؤيا وتجاوقت فجع خلقا هي بس قل لي و ماذا وماذا تحكي لي لي يعني ايش اداني وكانه يحكي على كي يشوف نار يومين يشوف نار تخرج من مصر من من فلسطين وتأتي إلى بيوت الأحبار فا وتحرقها وتتركها رمادا ويحكي لسيدنا تيشودي شو يقول له وكل هذه الرؤيا تدل كثعا على ان ملك مصر ملك جلاله فلن فرعون سيكون سلب ملكه على يدي بني اسرائيل وسبحان الله في وسط بني اسرائيل سنرى هذا من قبل يتطلعون الى ان الملك سيتهم عن طريق ولد سيدخل او عن طريق ولد رجل ايش سيظهر قريباً وسيكون لهم ملك، ولو صوره ولو رفعة، ولهم مكانة في الأرض. هذا كان أمور لندم. ثلاث وحد، ثلاث وحد عميان. فكانوا هم يفضلون. كان كذا كانوا يفضلون. سيتطرقوا. لما قالوا هنا كانوا يجددون بهذا. أي نعم. إذن عشانه خطط ليش لأني فرعون ماذا قرر. قرر هو برلمانه تحديد النسل اول من خطط لتحديد النسل هو فرعون والتاريخ يعيد نفسه فالان الغرب كله فرائضه الغرب يخافون من العالم الاسلامي اشحط وبدل الاموال وتعقد مؤتمرات وندوات حول القضية العرب والمسلمون يتكافرون في ازدياد ما يسمى بالنمو الديمقراطي في العالم العربي والاسلامي هم ما يهدون كذلك هم بحال قمو؟ قمو اش يعمل؟ واحد جو ما يولد سورة واحد والعراص تبارك الله مستاز وخصوص صاحب الرأي كل بركة يخشى الناس مستاز كل بركة غسخانة والحمد لله كيف قصوا له أشخطة تفقوا مع العملاء أن يحدث المسر بمقابل حتى القروض لا سعطى للعالم الثالث إلا بيش بمساومات منها تحديد المسر واسم بوها العمسي غلفه غلفه بغلاف يقبل وبصورة ترب الجميع حتى هو اسمه بإيه صنديم الأسرة صنديم الأسرة صنديم <تصفيق> قلنا الشيخون في هذا من هو هو فرعون اللاعي قال الخطه الوحيده هو القضاء على بني اسرائيل ولكن في ذلك الزمان ما كان العلم متقدما حتى يقتل البذرة في طورها الأول لا أما اليوم العلم تطور أو تطور فصار البغره من أول وهلة يقتلونها أي وكذلك أيضا كان في السويسو أيضا يعني العرب كان فيهم منهم يقتلون الأبناء يقتلون البنات ويستحيلون النساء على ما أعرف الغربة فيه الناس أي. المهم يا إخوان قرر فرعون هذه فاستحر القتل وبالغ مظلما فيه فالكبراء العظماء أشاروا على فرعون وقالوا له في يوم من الأيام سينقذب الانسرائيل من يقوم بهذه الأعمال الشاقة بالخدمات الـ الـ الـ يعني اللي هي مثقلة من يقوم بها فقرر عدو الله أن سنة يقصر وسنة ما يقصر فالسنة التي كان لا يقصر فيها ولد هارون والسنة التي كان يقتل فيها ليسمع أمر الله سبحان الله قدرة الله طليقة لا تتقيد بقيود ولهذا ما جعل الله موسى يخلق فيه في السنة التي لا يقتل فيها لا يقتل. يعني في السنة التي في يذبح فيها في فيها وفيها ولدة موسى عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ماذا يرد هو في تصفيه؟ يقول الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى ووحينا إلى أم موسى لما حملت ولهذا في الصلوخ تعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم معنى يستحيون أن ينظرون إلى حياه المرأة يأتي البوليس والشرطة تحرك كل أمريك فيها لها ما عشر نساء فتا كذا كل بيت مجرم يدخلوا يعني عري وتسلق هكذا يشوفوا رحمه بطنها يستحيون ان ينظرون الى حياءها وينظرون الى فرجها الحياء العربيه مطرح وهذا تفسير ايضا صحيح يكشفون على الله عوره النساء ده شو من الهانه هذا انا المهم يا اخوان هي ام موسى كانت خائفه خائفه على فالله عز وجل اشقى لها واوحى الى ام موسى ما جاء جبله ونتح على الله الوحيد معاني بمعنى أن الله ألهمها وألقى في ذهنها وفي شعورها هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال ميوزا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كن من كل الثورات فسلوك سبل ربك ذلنا فستقوم بدورها وتقوم بوظيفتها بيش بواسطة ايه الوحيد والشغرين لا يوصل الإلهام من الله فالله يلهم ما شاء بما شاء يقول ما وما شاء من شاء طيب فتك قال واحينا الى ام موسى لما خافت عليه وهي قال لي خفت جنا خوف على ولدي قال لها الله ارضعيه ما يولدوا ارضعيه فإذا خفتي عليه للذرب فإذا خفتي عليه فولي وحسنتك عند التجار واعمل له في وسط ايش؟ سدار الزب وغلفوا بالزفت باش ميتتبرمش انا ايه ليه ووضعوا فيه ها وغلق وغلفت واسيبوه في اليم فاذا خفي عليه فالقيه في اليم البحار. شو في البحار شكو يقدر يعمل هذا اه شكو يقدر يسيبوه في البحار هذا انه الهام اليم. فالقيه في اليم ولا تخافي أنا ولا تحزني يعني تراقب ثم ايش إن هو انار ضوء اليك وعند المستقبل ما شاء الله واجعله يكون عندنا الله ان من العظم العظيم الذي لا يظلم، العظيم الذي لا يقهر، المخصط الذي لا يرد تخطيته ان ردوه إلي وجعلوه من المصلين. قال فانسقت هجود البحار بتلاقا لا لأن إذا سقطوا كل الناس خبص من تبلده أشبيلس قطعوا عال فرعون حاشيه فرعون فرعو. فرعو. اللي خاص البحر فرعون الخولاس لي فرعون هو من اللي حتى لا ينسعهم فانتقطوا آل فرعون ليش يا ربي شو المصير ذا هذا الولد قال ليكون لهم حبيبا رحيما ليكون لهم ذباحا وذب الحراب عادوا يعني مصير النآل هذيك اسمها لامو نام الصيروة أو النعال ليكون لهم عدوا واحدا ليش يا رب؟ قال إن فرعون وهامان وزير أور وجنودهما كانوا خاطئين أن أخطأ وخطأ خطا بمعنى أجرامه. واخطاء بما نفعل الشيء ذو كانوا خاطئين يعني مجرمين وشاء الله شاء الله من داخل القصر يلقي سبحانه محبه لا تزوى تلقى في هذا الولد ليتم امر الله محبه في قلب يزلد في العرب يجعلوا كل عين، يمسها في حياتها وفي شرفها يمسها في حياتها يتم الله قال سبحانه وقالت امرأة فرعون لما اراد ذبحه انه سبحانه كل والذي البحر. قرب ما هذا أوه. في ربعه امه بنت في بنت هار وشكون يشري بنت الله قالت من از فرعون شكون هذه ها هي وتلك البنت بفضل الله انقذها الله في ذلك كانت من اول المؤمنين بهذا العظيم <تصفيق> بسبب ايه؟ بسبب هذه المحبه وبسبب الرعاية والعنايه التي احاطت بهذا الولد ها؟ الذي في, في البحر فالله يعمل الله يعمل في الخبر قالت امرأة فرعون لما ارد ذاها قال قره عين لي ولد قال هو اما لي فلا لا تقسلوه لم لا تقسلوه الزبائن الزباحة عسى أن ينفعنا يكون سبحان الله إلا أنه كان فيه يكون يخذبنا في البيت وإحنا ما عندنا نعوية يكون خادم السخارة صيفته يجيبنا على مثل الزيت والسكر ويجيب إيش التلاح ويجيب الحزم الفراثة ويجيب ما شاء الله يخذبنا ويطيري كفتيرة ويجيب النعمة ويجيبنا ويجيب على المطي اصعب ينفعنا وكثار من هذا سبحان الله وطلعوا في حلم من في جزء تخرج العهد الديني لا اي لكن في ذلك الزمان وفي شرعه فرعون كان سلمي ويقول هم لا يقيروه هو ده قال الله وهم لا يشعرون بالمخطط الرباني الله كيف وكان صح الله أمموزا فارغا ونرجعوني منها أشكي في حال الأمر الله أخوه وأصبح فؤاب الأمر أمموزا فارغا ما تفكره شيء لأنهم لا مجرد أشهر وقل صوصا الخبر على أن الزبانيين فرعون هم الذين انتقضوا من البحر واصبح فؤاد امي موسى فارغا من كل تذكير الا بقولك ان كادت من شده القلق الذي اصابها والحزن الذي تراها لولديها كادت تزم بالقلب ارولبني ولكن شاء الله لولا اربط لولا اربط الله لولا اربطنا على قلبها ليه لتكون من المؤمنين بوعد الله ان الله اشقا لك ان رفضوه اليك وجائده من المرسلين انما لي كان في ذا اشقال عند واحد اخته اشقال سنه قالت لي امشي امشي المصير وشوف الاعمال اللي تفضل. ولا ولكن عندك تشوف نظرك انك هم لا يشعروا منها خصوة. قال الله بشيطن إبناء بذوقي بشيوم وردها وباقي الله خلاص باقي ما كم حزي وميزة وخصو يردع لا بده الملخصو يردع فكرو في من ولو الردع سكليتين من حرمنا عليه المرادع كيف حرمنا؟ ما هو سحرنا شرعة؟ معنى منعنا؟ مرض بالحرمة هنا المنع يعني تصدق اللي يجيبك منه؟ قالوا سبحان الله ربما عادوا ما مشي بخصوصه كيف دخلوا المرأة لنا؟ سقط زس وقطز بالصيغ ربما الناس العرق وهذا ولد تعفيه كيف؟ ما شاء الله سقط زس وقف الطيب هو بالعوب بالمسك وكذا إلى آخره. نار <تصفيق> ولا واحد اختوا حضره اشقنت له ندلكم ندلكم واش بغيتوا هل ادو واش تردي يعني كانه ابره هل ادلكم على اهل بيت يقولونه لكم وهم له ناصح يكفلونه لكم ادلكم على البيت امراه نظيفه سبحان الله تكفله لكم لكم وهم لا ناصحون ينصحون ها ما نقربه ها شنو كيف ناصحونه له كيف ناصحونه أنا يقول خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص وإذا بيأتوني جاوين من جاوين عطيت وين بيبهم يمرض لها إلى الأخيرة يردع وكان باقي خو يردع في الجهنين باقي خو تيردع لأنه كان يردع علي كثمون عميله السد خلوه مغاشي قبلها يقولون هاي كذا السد خلوه مغاشي قبلها ليه لأنها قالوا لايوة عرصي ما تعمل جلالة الملك فرعون سيعطيك يعني جلحات والقصر الملكي وتدخل هناك وتكون يعني تدر عليك الأرزاق والخيرات والبركات من فرعون يعني يسرب اليوم لا بغيت سبحان الله أعجاز أطاه الله الزل بس باستمت الله لي وجه قطل بغيت وانتهدين وانتهدين خليون قال يا الله الله فرفضناه الى امه ليش؟ كي تقرر ولا تقرر لا اله الا الله انا اشترك ان الله بالكفة باستعرف اذا خطط الله شيئا اذا قرر امرا اذا اراد الله شيئا كان نعود فنقول في القصه اشقى الله عز وجل هنا يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم قال وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم. هذه إشارة لما ما تعود. عندنا هنا أمران. عندنا النجاة الإجابة والإجناح. وعندنا العذاب. يسمونه سوء العذاب. فهذه الإشارة تعود. اهم لاقرب مذكور وهو العذاب او لقوله سبحانه نجيناكم كلاهما صحيح لان البلاء في اللغه العربيه وفي القران الكريم يطلق على النعمه ويطلق على النقمه ونبلوكم بالشر والخير فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فشكراه فاکرمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه واما اذا مبتلاه ففتر فتذل عبيده عليه عذبا عليه فيقول ربي ايهني قال وكلا ليس ذاك اكراما ولا هذا الا وإنما وانما هو ابتلاء فالابتلاء يستعمر من وجهه فمن المفسرين من قال وفي ذلكم اي الانجاز بلاء اي نيحه عظيم هذا الانجاز من قبضه فرعون نعمائه نعم ما شاء الله نعم عظيم وقد نقول وفي ذلكم اي العذاب العذاب بلاء والبلاء والنقمه هل النقمه من اين اتات من ربكم ممن أراد تربيتكم قد يربينا سبحانه بالنقمه قبل النعمه ويربينا بالنعمه اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان يحملنا مهام وان يوجد لاجل امر جلل يسلط عليك البلايا ولهذا سبحان الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة فدرون في المرحلة المكية كلها من بداية إلى نهاية كلها كانت على له لأسباعه وأصحابه صلى الله عليه وسلم كذولا خنقوا بسقوا في وجهه وتعووا بأقدامهم لا تضعوا. كسروا رمائيتها. وضعوا عليه الفرد والله رموا بالحجارة. اما السب واللان والشتم والاهانه فحدث ولا حرج ليش هادر. ولاصحابه كذلك. عمر عذب في الله. ابو بكر عذب في الله. لما علي طالب عذبا في الله عثمان عذب في الله العشر مبشر من الجنه وغيرهم قاضي عمار قضية اسبيلال الى الى الى اي هذا ربنا يوجد هذه المجموعة هذا الرعيل الطيب يوجده له مهمه ذا عندنا الكنتم الكنت على شكل كندا نقول له بيقولوا فرنسا الاسبانيون قولنا ايه؟ جنيد. جنيد. السجنيد السجنيد هذه الجندية بالحفظ ما سوفهموا الكنتا الجنديا ربوا ما سوفهموا الكنتا عانس كنت ووز الكنتا على موسى عليه الصلاة والسلام برسوه ما الى فرعون حتى تقربوا ما نقول لشي بالكنتا؟ قال قالوا ما سيكا يا يا موسى قال يا عصار أتوكّو عليها وشو على غنمي وليا فيها مقارب أخرى أتوكّو عليها وأفشو بها على غنمي على الغنم وماش تنفيح للوراق وش طعب بيش طعب طعب طعب وليا فيها مآرب وغمارم كثيرة شايل مقارب إذا قصدك الكلم بايت ضرب الكلم إذا شفتش قليل واكل مآرب أخرى قال ألقِها شو اللي قال ألقها فإذا هي حية تسعى حية <تصفيق> عظيم في الوربان وفي الوقت الجان شو جان؟ جن, جن العربيه في اللغة العربية الحية الصغيرة التي لها سرعة فائقة <تصفيق> الحية صغيرة يمخي كتجني وحد الجري وبيصفع يبحم خلاص ولكن الله يقول جان يعني بالصمع رشعظة وثم فريده هي ثعبان المبين الثعبان هو الحية العظيم الضخمة والحي الضخمة مكنت رضا تجري هذه جمعت بين بين الجان القوي وبين العظوم الفقه حتى انها سبحان الله لما اطلقها من الابرعون لما جاء الى مصر اطلقها طلعت على القصر وكسر ملكه وبيميلوا ضربنا فرعون وانى به يصر والصرخه بطنه ربكم الاعلى فلا قالوا المول ثاني داخل من الغرفه الثاني هذه هذه عاد رسول الله هذه سنه فريد اجاز الرجل في مواقف الشجاعه لنو لما راها فر كما قال عز وجل فلما كن مراسلوه ولا مجبرا ولا ولكن قبل زي ارجع ارجع وينك ها هي حي خذها امشي هذا ايش يسمها؟ جنديه تدريب الله سبحانه وتعالى لما اراد ان تقوم هذه الدوله على اكتاف هؤلاء دربهم بيش دربهم بهذه البلايا التي تنزل عليهم من فرعون وقومه كذا؟ وباش الناس يتحملوا ويتعلموا الصبر ولأن الصبر اكبر زاد في السير الى الله اكبر زاد في السير الى الله والطريق قويه والصبر فلا بد من الكفاح ولا بد من السحر ايوه باش يخرجك رجل ولذا الكبره والمظهر قبل بتمشي اولادهم هيش بالله يعني في السبوخة وفي الدجاج واللحم المشوي لا كي ايش على الخشونة واكل الخبز الحافي مش يخرجوا رجل بش كان من قبل يربونهم في الموافة من ما كيرضعش في المدينة في سال المدينة لا في البادية ويعطي ويعطي ويرع ويعطي ويرع ويعطي ويعطي ويسترخص وينادر ما شاء الله ليش اللي يتعلم الفرصه ما شاء الله هذه مشيه ومشيه وغراء سبحان الله مش يحتسب الانسان لله المؤمن جميع ما يصيبه يقول ايش لا اله الله ان العجب المؤمن ان امره وكله خير ان اصابته ضراء شر فكان خيرنا وإن اصابته سراء شاكر فاكف وليس ذلك لأحد إلا للموم الاحتزاء وثم الله يمسك باش ترعب يقول يا رب لين ينقوه هكذا أمرك بسكر الله اللقص يمسك يصبني إذا أراد الله بيعمل الخير أصابت منه ليش باش يا رب أح الله يا ربي الله أصبار أيوه شبته وثم بعد هذا أس أس من صدار الفرد ماذا أسم ولا أسم الروح الله ان القوم يعذرون كل هذه العوامل وغيرها وغيرها حضير وثير وكثير الكثير لا بد من صاحب الإنجاح فالله يسمي هذا البلاء من هو من ربكم عظيم رأيتم كيف إذا هذه نعمة هذه نعمة عظيم وهو الإنجاب بعد هذا العذاب لبرة الله إيش حبلك ال لأن عندنا يا إخوان عندنا بعض الأسئلة وعندنا الصراذة الصراذة هذه إذا من درسين أو ثلاث دروس ما سردنا ها والقصة الثانية ستأخذنا لوحدها فإحتجاج إلى درس خاص فنشتغل إن شاء الله بعض اليوم الأسئلة ثم نصعد إن شاء الله الله يوفقنا جميعا لما يحدث أبلغني، أنا كنت في خطبة لعلى ما قبل الماضي وكان واحد مزعف، مزعف هناك في المسجد، ما أدري، هو شواعي، واحد مزقاني في المشجير التكبير طبعاً بالتكبير وهذا بإجماع العلماء أقول باجماع العلماء لا يوجد. حتى التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء ينبغي للمؤمن في خطبة الجمعة أن يصلي في نفسه حتى لا يكون في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لغه فلا جمع. حتى رد السلام حرام رد السلام واجب, لنا؟ واجب واجب حرام حرد الخطبة هذا رد السلام في من العلماء ونحن نتحدث مع طلبة العلم عن أهل العلم أما مع الجاهل ما نتحدث لأنه الجاهل في مقال الشافعي قال ما ما تذكرتم مع عالم الا غلبته لو بالحج قال وما تذكرتم مع جاهل الا غلبني غلبني أنا انا اتكلم بالحجه وانت تكلم بالهوى بالخرافه أقول حتى تشميس العاطس واجب عند الأولين. من سمع يعني ها العاتس واجب على كل من سمعه على كل من سمعه واجب في الحديث. واجب خذ بالما واجب حق المسلم على المسلم يسند واجب حقه واجب حق قالوا حرف خطبها صدره واجب هل الإنسان بالمزجر وعم بما نعلم من شرع ربنا وبما خططه العلم ها شرح الضخار للإمام لحجر حقه لحجر ها شرح الإمام مسلم الامام النووي وإلى, وإلى وإلى من كتب الإسلام وكتب كتب السنة ها كل هذا بل منهم من, من ألق خاص في اداه جروعة وفي احكام الجمعه ثالث خاصه عندك قال يا اخي الله انه سمع مجموعه تسبني وتشتمني و... وتقول هذا منكر و... يعني ينكر رجل كبر ويقول لي سيكبر و... لكن انا اقول اعزبك انت ما اعجبك علمي لا تجلس علي لا تستمع الي لا تزل هذه المسلمه إلهم الى حالي ما نأجبك أعلمونها أنا ما أرغمتك أنت يتنيه ها. إلهم أرض الله واسعة حلص أنا أرغمتك أنت يتنيه ليه ساعتها لك هذا يا أخير إذن ما يحلو إذن أنا ما أرغمتك أنت تستشيرك أنت أنت أجد أنت أنا حين أقول الله الأسود عليه ما تثبيتها أنت هو ما تنفيه ما تثبيتها كله ما تنفيه شرت عليه. هذا هل... سر جائزه اذهب الى حاله سمينه ما اسمع علي كذا لا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا حول ولا عن زعاد دا ما عايبه. اذا يعني هذا هل... الجمعات زمعات مرد هو مرد. يعني ما نقم علينا الا طولنا الان هو الذي يكبر اسكت. احمقنا. احنا ما كنت نقولوش معي مع الشمعات. الحمق بريد. را كونش احمق لنا. اذا كان احمق فالحمق مجدود كده فاجد. وعلى كل حد سمحنا الله وإيانهم عاف الله على سبب سبتم على سبب قلنا الرسول عز أسدوه لنا الله عز وجل في خفص ايش العبد الصالح في وصية ما ابنهي أشخله واصبر على ما ها بال وأقم بالصلاة وأقم بالمعروف وانا إن هنكر هما واسبر عليش لأن الأمر مما رأوا فإنها المنكر ملازم له الأدى إما اللسان وإما الجسم لا أود أن تُذِق الوصف على ما أسر سورة العصر جمع للإسلام يقول قال الإمام الشافية رحمه الله لو لم ينزل من القرآن إلى سورة العصر لكفى الأمة والعصر إن الإنسان بخسر هو من الإنسان حسر إلا الذين آمنوا عقيدة ثم الشريعه وعمل الصالحات ثم المعروف نعم وادخلها على نفسك انشر كلمه الله في الأرض. ثم قال وتواصوا بالحق واصبروا ثم وتواصوا بالصبر لان نشر الدين ونشر التوحيد ونشر الاسلام لا بد يصحبه العذاب والاداب لا اله وكذلك ما كَانَتْ أَبِيلَ كَثِيرَةً وَكَثِيرَةً. المقصود هذه النشارة. وأنا أقول لها هؤلاء ولا الذين يطعمون والذين ينقمون علينا وما أبترهم ولا يسون إلا للفحص عن المثالي وما ما يبحثون عن محاسب. الشيطان شيطان وش عن المحاسب ولا سيئه؟ أشوف صيغه؟ هم يبحثون عن مساوي. أما المحاسبون يسمونه إذا رأوا. حسنه كتموها واذا راوا سيئه اداه عن فضل السيئه وياريت كل قول لكي يقولها كي يقول ايوا اش يعني كي ويقول ايوا اش فيكاما قولوا غير اللي واحد الله يتقبل الخير كله غير لانه مرات بلا ما تحت ذكرها ولا حكمه النص ده اللي جاب ان ما انا لهؤلاء ارفقوا ها بانفسكم الهوى الى غير الله يستنكر ماعد برا ما تكذب وتعاين لا لله يقول هل من الواجب شرعا على المرأة أن تقوم بالأعباء المنزلية؟ هنا سبحان الله خلاف هذه القضية خلافيه من العلماء من قال لا يجب على المرأة أن تقوم بالأعباء المنزلية بالأعمال المنزلية من تحمل وغسل وتنظيف يعني أمور البيت وطبخ وكيف ما يجب وانما يجب عليه ان ياتي بها ومن يخدمها الخادم ويجب هذا المذهب موجود في من يقول هذا ولكن وجدنا وجد من يرد على هذا المذهب بادله طبعا والادله كثيره اذكر منها دليلين الدليل الاول هو ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفسير في بيتها في زوجها أو في أمور لا تخصها فرسول صلى الله عليه وسلم سالها وقال لها ألا تبعني أنت يعني زوجك قالت ابناء قال لها كيف أنت مع زوجتي قالت له لا آل لا آل معنى اي لا اقصر في خدمته وفي شني انا ما امكان اقصرش من خليش كمين اصرر انا العبدالي الامر كان قم بكل العمل قال انظري ماذا سقولي فانما هو جناتك ونارك أبغيت الجنة هو أبغيت النار هو هو المفتاح بيدي الجنة حفظ عليه حفظت على المفتاح إذا ضيعته ضيعت المفتاح وخلاص إنما كلمة هي إنما هو جنتي فيه يقول نسيم رحمه الله هذا من الأثرة القاطعة على أن خدمه المراه لزوجها واجب هذا طاقه يطلع ذلك يعمل شاقا بالبره لبقاره بشي يحتاج وجي كذا وتصل له ونقل منه بشي فرش ومطش ووالده يقوم بذلك كانت مرات عبد الله بن الجبير اسماء كانت سبحانه تقوم بشؤون الفرس كلها وتنقل سنقول حتى الناوه من منطقه بعيده جدا الى منطقه تسوسوا فالصا لي قالك الظوفي يلزق فال ايذى في فاطمه أي بنو رسول الله صفا لكان يقذفها مني يريدني ما رضاها ويريدني ما اذها اللي اذى اذاني وقال لي احسد الها جاءت تشكو تشكو ايش من راحه كبحان وطرق كبيره لان المره سبحان الله الحمد لله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 شيء عم. كل شيء أمهم الرجال يا بصلاح خبر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده إمام جو من البحرين واليمن في اليمن وت الحمد لله فجابوا إماما إمام. فيطلبوا الأمن والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاجي هذه بنته كذا أولين يعطيها يعطينا لهم غير ما يعطي جميتها أشقلنا كتاريا ما علم شو بمن سلي لبحث ال بعض الأشيا عليه وسلم من الأشيا وصروا الأشيا وتأشيا وهذا هو الرسول ما يصبرس على من أبيط على وزير جثني سيد فاطم هو زمجبهم في الفراش يعسو ماشين يعسو في والرسول ما يدخل معهم في الفراش وقال له قال تطلب الخادم خادم نعم يا رسول الله رأي الخادم لا لا تفتح جماعي بالراحة قال قلنا ومشي نوريكو محسن من احسن من الخاشي الخاشي وهو ما قال اشي ما قلنا اشي على ابي طالب وراه انابت برعة هذي بنسي وصلت احسين ايه ليه وراه انابسي طعشنا باب الكازا ايه على البرحة هو عملت كازا هو هذا هو خضال هو كازا وعايدت لي منه قلنا صرواها ما خاشيت أشخلهم، قالوا مش نوريكم أحسن للخافر أشوه قالوا ما يجيو تنرزوه يتبا تنعزه يتبا تنرزوه قبل ما يستكد علي بالنعاز خاصة هنا عامس يتخرج سبحان الله ثلاثة عدتين قد تحضر بابك معه سبحان الله يعني انك نزاها الله وانتون قول الله داري من كل يعيب كل حاجة يعيبها الله يبالي منك امتداء من الشريك والوالد وغير ذلك من كل من زمه إليه الكفر وعبئة الله باري من كل ما يقول من كل الناس سبحان الله ثلاثة والحمد لله ثلاثة نجدي معنى الحمد لله كان قرب الله مرقسبر أوسط الكامل العلم الكامل والقدره الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والما شاء كل الصفات الحميدة كامل فيها الحمد لله الحمد لله تجد سبحان الله ثلاثة الحمد لله تتفلت. والله أكبر ثلاثة أربعو ثلاثم من الله أكبر أربعو ثلاثم أكتب قال له إذا قد سهج كله أحصل لكم الخادم وعشرات الخادم ويزالوا الخادم يقول علمنا أبي طالب والله ما قدر فيه حذف والله ما طالب فيه حذف مكر حتى ليلة تصفين كم ليلة تصفين ليلة تصفين النهار كله ذو القسين وليلنه قسين صاحب حتى في الليله تنبت هذا يدل على ان خدمه المراه لبث زوجها واجب وحق من حقوق الزوج عليه